عليه صلى الله وسلم وعلى هذه وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله سبحانه عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان نخشى ان نقاتل الناس حتى يشتدوا الى الا الى الله باجي محمد الرسول الله ويقيم الصلاه ورك الزكاه اذا فعل ذلك عصم دماءهم انهم عند حكم الاسلام وحسابهم على الله تعالى فقوله امرت الانروا برسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله ليان له لا امر له غيره فاحن كان صحابيه امرنا بكتم او نهينا عن كذا فالانذار والناهي لهم رسول ثالث لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فصحبنا ابو بكر ابي بكر رضي الله عنه وتقدم عندما تقدم من, من المحراب فمن صنع من تنعى عن فعل عزم ابو بكر رضي الله عنه على كتابه بناء على ان من حق شهداء اداء الزكاه فلم يخذ هند والحديث باضافه التمثلات للزكافين فما في هذا الحديث فنظره عمر رضي الله عنه علي جابر وراجا جاءت المناظره بينهما في حديث العسره ريره في صحيه مسلم صار عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفه ابو بكر بعده وكفر من كفر من اطرف قال عمر بن الخطاب لهذه الفت خيفه تكافل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وندعو ان نكافل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله طمان قال لا اله الا الله فذا عصى مني ماله فكتمه هو نفسه الا بحكي وحسابه عند الله تعالى فقال ابو بكر والله لا اقتلن من فرت بين الصرافيه والذكه فاين الذكه حق المال والله لو منعوني حكالا كان وديناه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتل تهوم على منهجه فكان عمر بن الخطاب ان الله ما هو الا الرعيته ان رأيته الله فتبع صدره بيدفله كان فعرفت انه النحق قال الحافظ ابن سعد وكان السدعه سبعه ذكرون حكمه بان الحديث لو كان عند ابن عمر كما ترك ابا يمازه تاخر في السداد مع الجهات ولو كان عنه له لما كان ابو بكر يقر الهمراء على الاستبدال بالطريق الثالث والسلام ومرت انه كان الى الناس حتى تحت الله ويسهل امن الاستبدال حتى في الدراس إذ قال الأوكاسي فقط في الصلاة والجسعة لأنها قرينتها لكتاب الله والجواب أنه لا يلقى أنه لا يلقى عديد مذكول أن يكون استحضره في الصلاة ولو كان مستحضرا له فقد يتمد أن لا يكون حضراً منظمة ولا يمكن ان يكون ذكر له نحن أبو ما تمام وانا نسيت دعوه خليص ذكر ما له ان ذكر الجياد بهذا لا افاده ايضا من قول خليفه السلام الا بحق الاسلام انا ابو بكر ولد خاتم حقا تمام فريد بن عمر ابي ابن اسطور وروى ابو هريره ايضا في حمله الثلاث والدهادي في كما جاء في كلام عليه ان شاء الله تعالى او يمكن سري دليلا على ان السقطه قد حصل هذا بعد اكثر من خطا ويطلع عليها عاتق وهذا لا يكفي <تصفيق> للقطع ولو قويه مع ولو ولو قويه تعب في خفيها ولو يقال كيف خفيها يا في اسئله يشجع العاموم بمكافاه الناس الثاني بما ذكر في الحديث هذا الكتاب إذا دفعوا الذي يحكي لدلالة الكرآن الطاقة إذا دفعها لدلالة الكرآن الطاقة يعني غير آل الكتاب يقوله صلى الله عليه وسلم فيه ثم بهم شمتاء الكتاب كما في حديثي قريدة من الحصيد الكريم يسعى للمسلمين وهو له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان انتشر على كل شيء فييه الاوصاف في قاصطه يكف والله مما عام للمسلمين خيرا الحديث يقصد هو الذي يستطيع وما اول واجب على والانفتاك لاطوال يتخلف في الاعتماد على امور الخفراء فالنظر او القصد الى النقص فهذا من باب العيب في شرح هذا الحديث وفي دلاله لمذهب الحفكه وجماهير من السلف والخلف ان الانسان اذا اعتقد القدر الثاني اقتصادا جازما يا تردد فيه تفاهه ذلك فلا يجب علي تعلم اسئله التكلمي تمارسه الله بها طلبك العلم عندك تكون لي من نعم وكفل علم وكفل عقد يعني منعها وتعاقل المناطقه هوبي اما اذا لم يقاتل قد مات اخذني في الطعام قوله هو حسابهم على حي فان من اظهر الاسلام قاتل اشترافتين فين ورسمال هو ان كان صادقا ضابطا مطابقا في عونه ذلك عند الله فإذ كان باطنه خلاف الطاقة وكان أظهر ذلك نفاة فهو من أهل الدكرة أسفلين أمه وإستغاد من هذا الحبيث أثناء الأمر بالمكاتلة سعادتين والصلاة والزكاة ثانيا تطلاق الفعل على القوت بكونه فإذا فعلوا ذلك لما ذكر قبله أشتهادتان وأمرتهم يعني أن الإنسان إذا أفقل وتعال ما يقل فيه في الإسلام فيعصم دمه وماله حرب فإنه يقبل منه ويكفر حتى قال اذا اتخذ الشاد على الامال يوم القيامه او النبي صلى الله عليه وسلم حيث على مع الله تعالى اي ان من اظهر لنا الاسلام واخفى غير ذلك ايو الامر الى الله السميع العليم والذي يعلم السرائر وما تخفي الأنفس رابعا من الفوائد أن من اتنعى عن دفع الزفاف أوتل على منعه حتى يؤديه لأنها رخل من أركان الإسباب ولا يسعه منعها فعلى ولي الأمر أن يأخذها منه قارا إلا أن يأخذ عليها أما إذا كاتل اي من اوقات لو لوطسلك يكون دمه هادرا لانه لا اسمه له خامسا انما انظهر الاسلام قطي حميد واوخى امر باطنه الى القاص بهذا عاشت قدس الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا المنافقون في المدينه تنزيل الايات ويعرف اسماءهم واحوالهم واختار بهم ادا قدس حميده شديده فاتل مطوف يا نبي صلى الله عليه وسلم جاء اليه عمر رضي الله عنه فقال اسالك بالله وانشدك الله هل سمان تصول الله صلى الله عليه وسلم من المناجكين؟ وعلى لا ولا أذكي فدل, فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل المناجكين على الله ويقفل سرائرهم إلى الله يحدى رجل ولن يقفل منهم أحدا وأما أهل التحمس بردنا الحاضر عن التكفير والتبديع قال انهم في استهتار كبير ايش يحلون بها الدم والمال والعرض وكانهم مشرعون بدل من الله هذا لا يجوز لا يجوز للمسلمين اي يكفر احد من اهل لا كان يحل دمه الا اذا اظهر نعود هنا الى النقطه سادساك لازم بيع شهادتك وان لا بد منهما معا فلو شهد ان لا اله الا الله واني اشهد أن, ان محمد رسول الله ما نافع ود ولو شهد ان رسول ان محمد رسول الله فلم يشهد لله ارتفان لا نافع ود وكذلك لو أتل إيه عن كارس ثلاثة صلاة غير صحيح أشهد أن لا إله إلا الله وترك الشهادة للإبتقاءتنا بالرسالة الصلاة صغير صحيح فبينهما تلازم في جنيه الثلاثة في الأبناء وفي التشهد وفي الدخول في الإسلام تقول لي مثلا خلاص النتيجه اليد نار نعم يعني ايضا مشئ الاستراكات الزكاه الصلاه حق البدن يعني زكاه للبدن زكاه حق المال اي نخاف المال وطهرته المكلف مطالب بسبب كده بسبب قدري ومالي ولهذا عزم ابو بكر رضي الله تعالى على سليمان انتكف فصار شنو؟ يعني مقصد بعد موت سيدنا عمر سيدنا سماه سلى الى ان كان بالزكاه والمالي والجزيه جاء جاء الجيش اللي في فلسطين حتى اخضعهم للدخول في الانتر الثاني وإلى هذا نتيه الله أعلم صلى الله وسلم على سيئ وعلى آل الوسط